وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازم نتحدث عن أحداث السنة السابعة من هجرة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وقد انتهينا من الحديث عن غزوة خيبر وما يلحق بها من أحداث وسردنا على مسامعكم حاصلا وملخصا حول تلك الغزوة وما اتصل بها سواء تعلقت تلك الأحداث بحياه رسول الله عليه الصلاة والسلام في مجال الدعوة إلى الله ذكرنا بالتفصيل مراسلته للملوك وجبابرة الأرض فمنهم من آمن ومنهم من كفر ومن هؤلاء الذين كفروا منهم من رد ردا بالغا في الوقاحة ومنهم من أجمل الرد وسنرى أفعال الله تعالى في هؤلاء كيف أذهب ملك من تجبر رد بوقاحة على رسول الله عليه الصلاة والسلام أزال ملكه جملة وتفصيلا فأزال ملكه من الجذور بخلاف من رد الرد الجميل فذاك زال ملكه من جزيرة العرب بل ومن بلاد الشام ومن النصارى وانتقلوا إلى غير ذلك من البقاع. فهذا من أفعال الله تعالى في من خالف أمره وبعد أن انتهينا من النشاط الدعوي رأينا حياة رسول الله عليه الصلاه والسلام الخاصه حيث تزوج من أم حبيبة بنت زعيم قريش بنت أبي سفيان وتزوج صفية بنت حيين ابنة زعيم اليهود حيين بن أخطب ورأينا إسلام بعض فلذات أكبار قريش وعلى رأسهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة هؤلاء زعماء في قريش مما جعل قريشا تتحصر واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى تتم الأحداث خلال هذه الشهور أي قبل أن ندخل في شهر ذي القعدة فنحن على موعد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام المسلمين في ذلك الشهر ستكون هناك عمرة القضاء عمرة القضاء اي يقضون تلك العمرة التي صد صدوا عنها في العام السادس عمرة الحديبية لكن ما بقي رسول الله عليه الصلاة والسلام مكتوف الأيدي طابعا في مكانه ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم ينتظرون عمرة القضاء كلا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم متعطشون جدا لمواصلة النشاط العسكري وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وخاصة أنتم تعرفون أن الله تعالى قد أزاح من حياة رسول الله عليه الصلاه والسلام أعظم أجنحة الاحزاب وهم اليهود وقريش بقي جناح واحد احيانا نراه يرفرف في الأفق فحان لقطع قوادمه وريشه ورده إلى الأبد الرسول عليه الصلاة والسلام غزا فزارا وغزا بعد قبائل غطفان لكن مع ذلك كانت تلك البؤر بؤر فساد وبؤر قطع للطريق وإفساد لحياة الناس ولم يكن أحد أكثر شوقا للغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وللدخول تحت رايته يغبر ذيله ورأسه بالغبار في سبيل الله لم يكن قلت أحد أشد شوقا من هؤلاء الذين قطعوا الفيافي والقفار وقطعوا البحار، وهم أولئك المهاجرون الذين كانوا بالحبشة حرموا من الجهاد طيلة هذه السنوات ذكرنا لكم أن غزوة خيبر عددها في الغزوات هي الغزوة الثالثة والعشرون تصور يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سبع سنوات غزا ثلاثة وعشرين غزوة ما يعرف الراحه عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الذين كانوا بالحبشة وهؤلاء من أسلموا منذ شهور فقط كأبي هريرة رضي الله تعالى هؤلاء لا شك أنهم حرموا هذا الفضل طيلة هذه السنوات فكانوا أشد شوقا منهم أبو موسى الأشعري إلى غاية الآن خرج معهم في خيبر متأخرا مثل أبي هريرة يعني ما ذاقوا لذة سماع قعقعات السيوف تحت ظلال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن فهم الآن ينطلقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غزوة إلى غزوة لا تقل معاناة عما لاقوه من قبل يعني هذه الغزوة لقي فيها أبو موسى عناء كما لقاه في هجرته هذه الغزوة هي غزوة نبدأ طبعا في تفصيلها كما جرت العادة اسمها غزوة ذات الرقاع غزوة ذات الرقاع وسميت بغزوة ذات الرقاع نسبة إلى ما أصاب المسلمين من جوع ومن عري أصيب بشظف من العيش في هذه الغزوة ويروي لنا ذلك الإمام البخاري ومسلم عن أبي موسى يعني هو ابو موسى أول غزوة يباشرها وينطلق مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة فيها يرى ذلك الشغف يعلم هو أيضا أن ما يلاقيه هو اليوم قد لاقاه الصحابة طيلة هذه السنوات فيقول أبو موسى خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة جاء زاد غيره ذات الرقاع ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه بيننا بعير نعتقبه أي ليس المقصود انهم خرجوا في ستة نفر لا ما تسمى سريه ما تكونش هذا كيف تحب غزوه تكون عليه فالمقصود هو قال نتبادل البعير ونحن سته هذا حدث لهم في غزوه بدر كانوا يتبادلون البعير مذكرين فكانوا يتبادلون البعير في سته يصعد هذا يركب هذا يسير ثم ينزل ثم يركب الثاني والثالث سته يتناوبون على البعير نعتقبه ماشي فنقبت اقدامنا شو لك تعبير نقبت لان النقبه هو شده الثقب نقب الانقاب هي شده الثقب لذلك سمي ما تضع المرأة وتبدي عينيها نقابا لان تبدي ثقبا قال فنقبت اقدامنا وما قالش نقبت ماشي غير كنطط ما قالكش نقبت نعالنا ولا نقيبة خفافنا ولا نقبت لا قالك نقيبة أقدامنا يعني أرجل أنت أنا بدأت تنتقب قالش أنك يقول نقيبة أقدامنا قاعد خيلته لا الأقدام أنت نقيبة شوف سبحان الله الألم الذي بلغم إذن مشوا على ارجلهم كثيرا حتى نقيبة ليس نعالهم ولا خفافهم ولكن أرجلهم ذاتها قال ونقيبة قدمي يعني لقعنا نساهم ما انساش قدمي ونقبت قدماي وسقطت أظفاري سبحان الله قلت ذلك الألم الذي كان قد أصابه سقط سقطت أظفاري رضي الله عنه وكنا نلف على ارجلنا الخرق ها هو الحل نقطع شيئا من ثيابنا أو من كذا ونلفه على ارجلنا حتى نستطيع المشي فسميت غزوة ذات الرقاع عرفنا لماذا سميت غزوة ذات الرقاع لأن الرقاء جمع رقعة جمع رقعة والرقعة من القماش يلفون بها أقدامهم لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا وليد ابي موسى أبو بردة يكمل الحديث خلاص أبو موسى راح وحدث يحكي من بعد سنوات قال وحدث أبو موسى بهذا رضي الله عنه ثم كره ذلك ما تحدث بيحتوى حدث بهذا ثم كره ذلك قال ما كنت أصنع بأن أذكره لما كان ينبغي أن أصنع ما صنعتني قال كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاء لأن هذا عمل لا شك أنه ما صبر من أجل الا إلا ابتغاء وجه الله وابتغاء طاعة رسول الله عليه وسلم. والسلام فرأى أنه فيه افشاء أنا أقول الحمد لله أنك لم تفش لأن في هذا درسا عظيما للمسلمين بأنهم عليهم إذا جاهدوا في سبيل الله تعالى أن يبذلوا كل ما لديهم هذا هو معنى الجهاد تعريفه وبذل الجهد بذل الجهد ماشي. هذا اسم الغزوه عرفناه اسم الغزوه عرفناه لا ما هو زمانها ومكانها أما زمانها فقد كانت في شهر ربيع الثاني لأنه آخر الأحداث التي تحدثنا عنها كنا شهر ربيع الثاني الآن هم في شهر ربيع الثاني من العام السابع فطبعا ما هو الشيء الذي يدلك على أنها بالضرورة ما كانت قبل من العام السابع كان حاجة تدل أبو موسى الأشعال قادمة في خيبة زيد أبو هريره حضر الغزوة سئتي ذكر ذكرى هريره. أبو هريره حضر الغزوة إذن مستحيل تكون قبل العام السابع فإذا ذكر أبي موسى في هذه الغزوة وسيأتي ذكر أبي هريرة لدليل قاطع على أن هذه الغزوة كانت في العام السابع أقل شيء في العام السابع وليس في العام الرابع كما ذهب اليه بعضهم لأنكم تدرسوا الآن مثلا بعض الكتب تعسيرة يذكرون هذه الغزوة في أحداث العام الرابع وكنا قد تحدثنا في أحداث السنة الرابعة أنها ليست منها طبعا هناك غزوة سميت بغزوة ذات الرقاع إن صحت التسمية احنا سميناها غزوة نجد شفتوا لما, لما صرار الإسراء وقاتلوا المسلمين سبعين واحد في بئر معونا وزادت حادثة الرجيع حادثة الرجيع بعد الرجيع يعني أصاب المسلمين حزن عظيم بذلك حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أول مرة شافوه يطير حاجة في الصلاة ما كانش يديها من قبل وهي القنوة كان يدعو شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان واصي عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام راح ان اصيب الرسول في القلب لكن كان بالضروره احنا قلنا بالضروره كاين غزوه لكي يؤدب هؤلاء صح ما يشغزوه ذات الرقاع انصح صحه التسميه فانما سميت بغزوه ذات الرقاع مثال العام الرابع لشيء اخر قلنا ما هو ذكره البيهقي قال كان هناك جبل اسمه ذات الرقاع جاي في نجد اسمه جلاش هذا جبل اسمه ذات الرقاق قال ل... لأنه يعني إذا رأيته من بعيد رأيته كأنه بمثابة الأعلام إيش العالم لما يكون فيه مربعات يعني جبل فيه مربعات فشبهها بياش بالرق بالرقاق هذا إين صحت التسمية إحنا نسميه غزوة نجد ماشي وطبعا تفصيل هذا رأيناه في أحداث السنة الربيع هذا زمانها كانت في شهر ربيع الثاني من العام السابع لا شك في ذلك وأما مكانها فكان في نجد نجد هو كل ما على الأرض يسمى نجد النجود وكين العكس تاحا الوهاد الوهاد المكان النازل والصاعد يسمه نجد فنجد نجد كل ما يرتفع عنه هو نجد حتى إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه شارك في هذه الغزوة وكان يسميها غزوة نجد قال البخاري رحمه الله في صحيحه وقال أبو هريرة صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة نجد صلاة الخوف صليت في غزوة نجد صلاة الخوف قال أبو البخاري وإنما جاء أبو هريرة أيام خيبر يعني كانت هذه الغزوة بعد بعد خيبر في السابق ما هو سببه؟ لماذا رسول الله أليس هو في صلح مع قريش؟ قوله اليس هو قد اذل اليهود؟ حتى صالحوه على أن يعطوه شطر خيبر وشطر صدق وشطر أم القرى وشطر تيماء والبلة لماذا هذه الغزوه قلنا مازال الجناح الثالث جناح الأعراب، اعراب غطفان هؤلاء لم يرتدعوا بعد. سببها قلت قيام بني محارب، هذا اسمه ما بني محارب وبني ثعلبة من غطفان. غطفان هذه تقدر تقول بمثابة قبيله عظيمه وفيها قبائل صغيره بطون فزارا وبنو ثعلبه وبنو محارب وخصف بزاف قام بنو ثعلبه وبنو محارب وغيرهم باعمال سلب ونهب كانوا يسقون على الناس فكان لابد إذا من تاديبهم وردهم الى جحورهم لابد هذه مثل الافاعي تتخبى حتى اذا شمت او وجدت رائحه فريسته تطل وتضرب بالسم فهؤلاء كذلك كانوا يعني قابعين. تمر عليهم ما شاء الله تقول هذا ما لكن إذا رأوا قافلة تمر بهم دون سلاح أو دون عدد كبير سطوا عليها ماشي قال البخاري في صحيحه طبعا نستدل بالصحي الكتب بعد كتاب الله عز وجل. يقول رحمة الله عليه باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلب من غطفان فنزل نخلا نخلا هذا مكان وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر واستخلف على المدينة أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أبو ذر الغفاري هذه المرة هو الخليفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة وحامل لواء المسلمين لم تذكره المصادر ولكن ذكرت لنا المصادر أنهم خرجوا في أربعمائة مقاتل وقيل سبعمائة أربعمائة وقيل سبعمائة يعني عدد لا بأسا قائد العدو من هو غورث ابن الحارث سترون ما الذي سيفعله الله في غورة ابن الحارث غورة ابن الحارث هذا جاء في صحب بخاري دل عليه الحديث في بخاري سنسرده بعد حين خرج في عدد من القبائل النجدية يعني استنفر جميع القبائل النجدية لكي يتصدوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا نفهم من هذا أن المعركة مخيفة يعني ليست سهلة يعني ما تقول غزو الذات الرقاع يعني ما تسمعش عنها بزاف تقول سهلة لا والله نعطيك الدليل على أنها كانت مخيفة سيتي بعد حين مدة مكتر رسول عليه الصلاة والسلام خارج المدينة 15 يوم 15 يوم بقي خارج المدينة ومن أراد منكم أن يجمع الأيام التي بقيها رسول الله عليه الصلاة والسلام خارج المدينة من أجل الغزوة فليحسبها ما حال تطلع لك حاول لا, لا. كل 12. هم من أبداها من طبعا بدر بدأها في بدر وحد لا وحد لماذا؟ وحد كانت بالمدينة الخندق كانت بالمدينة وشوف لي وين خرج عن المدينة احسب شحال هنا شهرين هنا شهر ونصف هنا شهران هنا 15 يوم هنا عشرة ليالي شوف بلل الرسول عليه الصلاة والسلام بالضرورة كاين واحد العام ونصف ما قعدش في المدينة ما ارتاحش الرسول عليه الصلاة والسلام دعوة وجهة في سبيل الله ماشي مده مكتين اذا 15 يوم عرفنا اسمها سببها مكانها وزمانها مستخلف على المدينة قائد العدو المسلمين لم تذكره كانوا 700 أو 400 قائد العدو وغورت بن الحارث خرج في مجموعه قبائل النجدية ومكث رسول الله عليه الصلاة والسلام خارج المدينة من أجلها 15 يوما الآن كيف نصنف هذه الغزوة نصنفها هجوم ومطارده هجوم الرسول عليه الصلاة والسلام نحن يهاجم ولا حفظوه يعني انتاك يتصرف شبه هذين يقولنا تصنيف الغزوات تصنيف الغزوات تصنيف. مجمع تصنيف هذا لا فصدي انسان يضع الغزوات هذه دائما يضعها في جانب وين يشوف هجوم يسطر عليه ويحطها بجين يتدرك جيدا ان الجهاد نوعا جهاد دفاع وجهاد هجوم علاش اليوم بسبب النكسة على المسلمين اليوم النكسة على اليوم كثير منها سبعة وستين كثير منها عائم وارك وثماء وقت اليوم صار من من الذين يطمع فيهم الذين يطمع فيهم أنهم هم الذين يذبون عن هذا الدين ويحيون إعلاء كلمة رب العالمين ترى بعض الناس ما يؤلف شيء إذا ألف لا جهاد هجومي في الإسلام كاش جهاد هجوم في الإسلام لماذا هذه الانهزامية التي ستتم تتصفون بأعلى شيء بوش يزعف كان فقالوا هجومي يزعف علينا جهاد نوعان دفاعي وهجوم فانت لما تدرس صيرة جيدا تدرك جيدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهاجم ليس فقط إهداف ماش تصنيف الغزوه إذا هذا هجوم النتيجة مش تشوف صعوبتها اقترب المسلمون والرسول عليه الصلاة والسلام اقتربوا من ديار أو من غطفان جموع غطفاء جموع غطفاء هذا قبائل نجديه واقترب المسلمون حتى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام مكانا يقال له نخل مكان يقال له نخل على بعد يومين من المدينة يعني تسير يومين ونت تسير يومين ونت تسير خارج المدينة تتصل إليه طبعا وصله, وصله ولم يقع قتال لم يقع قتال نعم ولكن وقع خطف وقع خوف شديد ولذلك خشي رسول الله عليه الصلاة والسلام من مباغته هذا العدو لهم خشي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يباغتوه وهم في الصلاة وما كان يخشى إلا لقوة العدو عددا وعدة من. فعندئذ في ذلك اليوم صلى بهم أيضا مرة أخرى صلاة الخوف صلى صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام شفت الدليل على أنها كانت غزوة مخيفة جاء في صحيح البخاري مسلم عن صالح بن خوات هذا الحديث كنا رأيناه في تفسير صورة النساء وإذا كنت فاقمت فأقمت الصلاه إلى آخر الآن عن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم ذات الرفع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وطائفة صفت معه وطائفة كانت وجاه العدو يمكن هذه الجهة ويمكن وراء إذا كان قلنا إذا كان القبلة إذا كان كنا بالقبلة صلى صلاة الخوف مع المسلمين جميعهم لكن إذا رسلت ركع السجود تركع معك غير طائفة وحدة تسجد معك بعدين هذو ينضوا يعسوا يجد النوم من وراه يجو يصلوا معك بعدين يجلس بهم قال يسلم معك شفنا هذا هذي كيكونوا تجاه القبلة ويحملون أسلحتها لكن إذا كان العدو من وراء القمه من وراءنا فهنا اصطف طائفه مع رسول عليه الصلاه والسلام وطائفة تحرس تنتظر اذا إذا باغت العدو يعطي فهنا حدث هكذا ربما حدث كذلك قال صفت معه طائفه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعه ثم ثبت قائما رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عدواء وهذه الطائفة صلع. وأتموا لأنفسهم كملوا صلاتهم ثم انصرفوا ماضي. فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت وجاه العدو فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وأتموا لأنفسهم ثم صلى الله عليه وسلم بهم. إذن صلى الله الرسول صلى الله الرسول سلوى ركعة لهما صلى الله وركعتهم هنا قاس الله قال مالك رحمة الله عليه وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف لأن صلاة الخوف شعر عندها من كيفية عندها ست كيفيات شفناهم في صورة النساء ست كيفيات هذا عادي تصلي بأي وحدة على حسب الحال شوف الآن تدخل كان غير وحدة لا وحضرت الصلاة مرة أخرى والعدو ما زال فقر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي بهم صلاة الخوف مرة أخرى فقد روى البخاري ومسلم أيضاً عن جابر بن عبد الله قال كننا عن النبي عليه الصلاة والسلام بذات الرقاع وأقيمة الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بطائفة الأخرى ركعتين وكان النبي عليه الصلاة والسلام أربع وللقوم ركعتين فصلى بالقوم هو صلى أربعة هما زجزج إذن قد يظن واحد يقول لك هذا اختلاف تناقض لا صلات مثلا الظهر وهديك صلاة الحاسس ما في ولكن هناك من هؤلاء الأعراب سبحان المسلمون ما زالوا يحرص فإذا بأحد من الأعراب فراه الآن ذاه ذهب الى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ندري ما الذي يريد هذا الأعراب هل جاء ليفاوض نصر لو كان جاء يفاوض ما شاء الله هل جاء ليفاوض أو جاء ليسلم لي لم لا لم يأتي لا لهذا هذا ولا لذاك انه جاء لاغتيال رسول الله عليه وسلم والسلام جاء يقتل النبي صلى الله عليه وسلم شكون هذا غورث بن الحارث ترحال غورث بن الحارث هذا فدائي للمشركين ويروي لنا الحديث البخاري ومسلم مستمع جيدا لتروا كيف يصنع الله تعالى بأوليائه كيف يصنع باعدائه يقول البخاري مسلم عن جابر بن عبد الله أنه غزى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل نجد شوف أنك ايش معه نجد فلما قفل رسول الله عليه الصلاة والسلام قفلت معه كنت في من قفل معه فأدركتهم القائلة وقت القائلة قبل الزوال عندما يشتد الحرب في واد كثير العضاه واد يعني نازلين تخيل القائلة وكثير كثير العضاه أي الاشواك فنزل رسول الله عليه الصلاه والسلام وتفرق الناس في العضاه علاش كل واحد يحوس ينام قدام شجره يستظلون بالشجر ونزل رسول الله عليه الصلاه والسلام تحت سمره سمره هي مثل الشجر الشوك لكنها اوسع واكبر فعلق بها سيفه صولجان الغب قال جابر فنمنا نومه نومه خفيفه ثم اذا برسولنا عليه الصلاه والسلام يدعوننا كنا نيمين حتى به نوضنا يدعوننا الصلاة هذا الوقت فاذا به يدعوننا فجئنا جينا جعني جروش كاين فاذا عنده اعرابي هل يعرف به جالس جالس هذا رسول صلى الله عليه وسلم هو هذا قاعد في الوقت لا شك انه جاء يفاوض لا لا تغيرت شوفوا هذا جالس هكذا ورسول صلى مواقف واقف جاء يفاوض او جاء يسلم قال فاذا اعنده عربي جالس فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام ان هذا اخترط سيفي وانا نائم النحى السيف من غمده وانا نائم فاستيقظت شو يحكي له عادي وهو في يده صوتا صوت اي حامل وحامل تعرفوا كلمه صوت جاء في حديث الدجال تلقاه الملائكة على أبواب المدينة ومكة بالسيوف صلطة بالسيف في يده صلفا فقال لي فقال من يمنعك مني؟ يهود حرش ها من يمنعك مني؟ عليه الصلاة والسلام قال كلمة فعل فعلها في الرجل فقال الله الله الله ست مرات قال قلت له الله الله الله قال فسقط السيف من يده وهو الآن جالس ويحكي لهم عليه الصلاة وصله قلت له الله سقط السيف من يده وهو الآن جالس فأخر شوف كيش الصفحة قلبت فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني من يمنعك مني شحال يعرفوا يتكلموا قال كن خير آخر كي جوج داو السيف كن خير مني أنا قلت لك دير تا كون عافل كن خير آخر فتهدده قال سيدنا الرسول صلعيني. فتهدده اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكنه لم يعاقبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه، ولكنه أقبل عليه ماذا يريد رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد منه الإسلام فقال في رواية مسجد إمام أحمد عن جابر أتشهد أن لا إله إلا الله فقال لا ولكني أعاهد أن لا أقاتلك يعني نعاهدك لن أقاتلك ولن أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله عليه الصلاة والسلام كان يقول دي الاسلام او السلام وحده الإسلام أو السلام فذهب الى اصحابه رجع لي غطفان غورث بن حارث هذا السيد بك متا سيد احنا كاع الناس يتستناو غورث بن حارث كش ما درت فيها لقد جئتكم من عند خير الناس محمد أنت غطفان اليوم ما بنو محارب وبنو تعلب وخاصه فوجنا نزلوا شقة برسول الله ما يزلوا لقد جئتكم من عندي خير الناس عليه الصلاة والسلام طبعا لم يكن في ذات الرقاء دماء ولا قتال ولكنها كانت ساحة, ساحة عارمة بالمخاوف والله تعالى قلب صفحة, صفحة المشركين فأظهر نبيه عليه الصلاة والسلام من زعيمهم وكسب ثناءه وثناء بعضهم ولا شك أن هذا سيؤثر في كثير من الناس من بعد ذلك مهم الرسول عليه الصلاة والسلام كاش قتال والسلام الحمد لله من اليوم يزيشي قاتل خلاص فعاد بأصحابه إلى المدينة وفي الطريق حدثت حادثة عظيمة عظيمة وش معنى عظيمة يعني شيء لا بد أن تدرك جيدا السر السر عندما تدرس حياة التابعين وتلك العباد التي كانوا عليها تدرك جيدا أنهم أخذوها عن أصحاب رسول الله عليه والسلام لأن ما ينقل عن التابعين كثير ولكنها مدرسة كان المعلم فيها أصحاب رسول الله عليه والسلام شوف هذه الحادثة قال روى الإمام أحمد عن جابر عبد الله قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع فأصيبت امرأة من المشركين فالطريق صابوا امرأة من المشركين فلما انصرف رسول الله عليه الصلاه والسلام قافلا جاء زوجها وكان غائبا وجد ان المسلمين سال عنها قيل له سباها المسلمون فعندئذ حلف لا ينتهي حتى يهريق دما في اصحاب رسول الله الدم يسيل يا فخرج يتبع اثر النبي عليه الصلاه والسلام حتى إذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام منزلا قال هو يتبع واحد ما شافوه إلا الله هو يتبع نزلوا قلت مسيرة يومين أبدأ أن ينزلوا يباتوا في مكان فقال عليه الصلاة والسلام من رجل يكلؤنا الليلة شكون يحفظنا هذه الليلة يعني أس الكل. هو الحراسه قل من يكلؤكم الليل والنهار من الرحمن يكلاؤكم أي يحفظكم من يكلاؤنا ليلتنا هذه فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار رجل من المهاجرين شكون هو عمار ابن ياسر رضي الله تعالى ورجل من الأنصار هو عباد بن بشر هذا الزوج فقال نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكونوا بفم الشعب فكونوا بفم الشعب الجبل ما يكون جبالنا طريق هذا شعر طريق بين الجبانيين يسمى شعب فم الشعب أي المكان الذي يدخل منه قال وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب شوفوا شهمهم هذا الزوج قال الأنصاري للمهاجري عبد البشقر قال العمار مياسر أي الليل أحب إليك أي الليل أحب إليك أن أكفيك أوله أو آخره يعني لازم قسم الليل واحد يقوم الليل وصليه وحد يأس قال فسعه تحب أكفيك أوله آخره فقال له المهاجري اكفني أوله عمر بن ناسل يعرف قال اكفيني أوله أنت حرس الأول خلينا ننام بعدين أنت ننام في الآخرة وأنا نوض نحرس طبعا في وقت الحراسة قد شاقدها لا ما ما ريدوا على الديانة عندك صلاة خوف الفاريدة فنبأ أولى فنبأ أولى نافي لا تغين له تصلي صلي وعس صلي وعس رد بالك أكذب هاي الحيراسة الشرعية هو ويحرس حربيرا يحرسها سالا ماشي فاضج المهاجريو أما ربيس فنرقد لنا شوي فنا وقام الأنصاري يصلي وين وين في الشعب. الشعب سعادة في الوادي صور لديك النظر يقول صفوان بن سليم ما ذكرت لكم آثارا عنه مرة ابن عوان رحمه يقول ما من منظر أحسن شوفوا الواجهة كلام هاي ما من منظر أحسن من رجل عليه ثياب ضيض عليه ثياب ضيض وهو قائم يصلي في القمر كأنه يشبه الملائكة قال تصورت الليل ليل قمراء أن فيها ظواهر تشوف واحد لابس ثياب بريد قائم يصلي. قل ملاك كأني يشبه الملائكه طبعا من أخبار من سبق من بني إسرائيل أن الله اوحى إلى داود فقال له يا داود عليه السلام زعم أو كذب من زعم محبتي؟ كذب من زعم محبة يد يدعي انه يحبني وإذا جن عليه الليل نام عني. لا لا. كذب من يدع محبتي وإذا جن عليه الليل نام عني. المهم اذا الله تعالى على امثال هؤلاء الصحاب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الهجوع هو النوم كانوا ينامون قليلا من الليل لماذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ماشي ابن المبارك عنده بيتان طيبان يقولهما قال إذا ما الليل من ليل اظلم كابدوه المكابده هي مجاهده الليل يضربك بالشهام النعاس وانت تضربك بالشهام الاجتهاد إذا ما الليل أظلم عليهم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع أهل الأمن ما يخاف في الدنيا هجوع أنا أقول مو بس هجوع ولكنهم يريدون أن يقطعوا الطريق على هذا الأنصاري الذي يصل يكمل لنا جابر القائم وأث الرجل. أتى. يصبح ويعص. وأث الرجل. وحلف لازم يصيب دم. واحد ويفر. وما يسيل الدم يغفل واحد. وأث الرجل. فلما رأى الشخص شخص الرجل عرفه. أنه رأي ربيئة القوم. ربيئة القوم المخصص للحراس. عرف لذلك يحرس بعيد. فرماه بسه. فوضعه فيه. دخل. فنزعه وهو يصلي. فنزعه ووضعه وهو هذا بموش معنى. عبد يبسطه شجرة. يتعصى. صح شجرة ما تحركش منديرش عليه. ما, ما عليه فنز... ف... نعوذ من قال فنزع فرماه بسهم آخر ثاني فوضعه فيه خلفه مرة ثانية ذلك الصابقاء فنزعه ووضعه شو ما وقت. ثم رماه بسهم ثالث ثالث سهم رماه بسهم ثالث فوضعه فيه فعندئذ نزعه ووضعه ثم ركع وسجد ركع وسجد نذكره هكذا ما يموت هذا ثم أهب صاحب صاحبه طبعا كي يركع يدير حس يبان بلي حاجة يتحرك نائم كأن الناس عندهم نوم يعني خفيف حاجة تتغير يفير. ثم أهب صاحبه عمار بن ياسر فقال اجلس يا هذا فقد اوتيت أنا متضربك بسهم شخو كاذب مع البالوش فقد اوتيت فوثب عمار فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به يعني حاشين فيه فهرق فلما رأى المهاجرين عمار ما بالأنصاري من الدماء تسير من الدماء قال سبحان الله ألا أهببتني من الهب الهب الهب الهب الإنسان ألا أهببتني فقال أتلا عجيب كنت في صورة أقرأها من القرآن فلم أحب أن أقطعها حتى أنسيها كنت في صورة عذبة جيدة كنت معها فلم أريد أن أقطع حتى أنفذها فلما تابع الرمي وتابع الرمي ركعت فأرأيتك ويم الله أو يحلف ويم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام بحفظه لقاطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها يعني لو كان ماشي الثغر خلطي يجي ولا معه واحد أخرين يصدموا عليكم لولا أن الرسول صلى الله عليه على الصلاة والسلام وقع للثغر والله ما كنت التفت إليه تنامي يعني أنا كي نوطق مش هيلة جالب نوطق مش عز الثغر مش طبعا كي تسمع هذه الهضره من هذه المدرسة قلت خرج عباد هذه الأمة شوف وين تتجيب كان معجم العباد تعال الصحابة شوفوا في سيارة على النبلاء تتعجب كي تشوف ما أتربوا على حجور هؤلاء لا تتعجب فمثلا ترى هشام بن عروة هذا كان معروف أنه كان يطيل الصلاه يطيل الصلاه يطيل الصلاه, يطيل الصلاة. حتى إذا قيل له في ذاك في ذلك قال هذا رأس المال ينسى ينسى هذا رأس المال ليس إنسان لما تقسيه أو الفرق لما تقسيه تقوله لماذا لم تقسيه والله شغد كنت مع التجارة تنسيت لا. هذا بأصلات تنسك هذا رأس المال بمثابة المال وكان مسلم بن بشار هذا مسلم بن بشار حاله عجيب مع أهل في البيت كانوا إذا رأوه يتوضع ويستعد ديسترات يسكتون قعد حتى اذا كبر بداوا يتكلمون ما بصخبه. تعرفوا ليش لانه قال لهم مره انهم شاقو مسكتو ما راح يصلي قال لهم قالهم تحدثوا فوالله لست اسمع حديثكم كي كبر انقطع الخط. قالوا تحدثوا فوالله لست اسمع حديثكم تعرفوا قصة الذي يسمى بحمامه حمامة المسجد الحرام احنا نسموه واحد افراد حمامه المسجد تمجازا وإلا هو يسمى حمامه المسجد شيء اخر عبد الله بن الزبير حمامه المسجد الحرام يقول عنه من راه كان الحمام يقع على راس عبد الله بن الزبير في المسجد الحرام يحسبه جذعا منصوبا لطول صلاته وخشوعه ما يتحركش ما يتحرك تمام ما يتحرك, تماماً ما يتحرك. ما تحرك لا يتحرك فيحسبه الحمام جذعا أرطوعلاش حمام في المسجد وكان خلف بن أيوب هذا عجيب أيضا كان يصلي ولا يطرد الذباب إذا وقع عليه وعلى أنفه على وجهه لا يطرده فقيل له في ذلك كيف تصبر ذباب ذباب معروف حتى إحنا نسمه الشيء الصامت الشيء الذي يتكرس مذبذب راهد مذبذب هذا ذبذب يعني ترجع ذبذب هذا روح ايه عودة روح عودة لي روح ما عندوش دم يعني الساق هذا وش ما تدو هو هكذا دبذب دب فقيل لو كيف تصبر تعجبوا من صبره فقال لهم رضي رحمه الله بلغني شو عنده هاي بلغني ان الفساق يتصبرون تحت السياط الفساق ليه يزنيه ليه قدفه ليه يتصبرون تحت السياط ليقال فلان صبور شي عبد صبور وانا بين الي الله أفلا أصبر على ذباب يقع علي؟ هذا فاسق صبر تحت السياط ما تحرك يضرب ويصبر ليقال عنه صبور. لكن الناس آخذون العزة به، وأنا بيني وبين الله لا أصبر على ذباب يقع على وجهي. وقال العلاء بن سالم هذا الناس ما كانوا يعرفوا أنه في الصلاة حرك في الصلاة ما حير استعجب. يقول العلاء بن سالم العبداني قال كان منصور يقصد منصور بن المعتمر. منصور بن غياث بن معتن يصلي بالليل في سطحه في بالليل. فلما مات قال غلام لأمه يا أمه الجذع الذي كان في سطح ال فلان لست أراه أي الجذع كان في السطح اليوم ليش نشوفه فقالت يا بني ليس ذاك جذعا ذاك منصور قد مات ذاك منصور قد مات رحمه الله تعالى طبعا رضي الله تعالى من أرض أهم هو عبد الأرض يحكى عن عبد الله بن الزبيب أو عامر بن عبد الله بن الزبيب أنهم لما أرادوا بطر ساقه بطر الرجل تاعه ما استطاعوا إلى ذلك ما استطاعوا فجاءوا إلى أم زوجته قاتم والله لن تجدوه أحسن من صلاته لا يشعر شيء لا يشعر بإيش إذا كنت ففعلا بدأ الصلاة حين إمام ذاهبي بدأ شرع في الصلاة فانتظروا حتى إلى سجد جاءوا فبطروا ساقه والله ما شعر به ماشا عربين حتى قضم من صلاتك احنا هي يستيسي يجيل ابا لك له يجيب له وسبع شواية عبرك تستنى ماشي باش يقطع لك رجلك يشي يفتح لك رجلك فقط ويخليها شوف هذا عادي في صلات يعني ناس عاجب عاجب يعني شيء اذا قرأته تظنوا انه من علم الخيال وانتم تلاحظونها وحال اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام حاجثة مثل هذه تفيدك هذا الامر من بغي المسلم. الوقار والخشوع في الصلاة لا يتحرك لأي سبب وأن يخشع وأن يطير بفؤاده تحت العرش ثانيا تفيدك أيضا من المسائل الفقهية أن الدم دم ابن آدم ليس بنجس دم ابن آدم ليس بنجس لأن بعض الناس ربما يظنون أن الدم نجس فلا يصلي والدم عليه لا الفقهاء يقولون يستدلون بهذا الحديث انظر إليه وهو يصلي أنت أفقه من الصحابة رسول عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة وهم يصلون في جراحاتهم زد أمر الخطاب صلى وهو جرحه ويثغب دما الدم ليس نجس دعونا من هذا القاطع قاطع الطريق ونعود إلى غزوة ذات الرقاع فنقول كان لهذه الغزوة أثرا أثر بليغ عظيم جدا في قلوب الأعراب الخشات. ومن نظر في تفاصيل السرايا التي سناتي على ذكرها ان شاء الله سترون انه لا ذكر لغطافه غطافه ما تسمح بل بدأوا يفنون في خطروا شيئا فشيئا حتى عام الفتح ساراهم سبحان الله استسلموا واسلموا وترى اسماءهم يوم الفتح مكه دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يفتحونه ويوم حنين جاهد المشركين سبحان الله كيف ينصر الله تعالى نبيه ومن صار على خط نبي عليه الصلاة والسلام ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وواصل مراسلة الملوك لا شك أن مراسلة الملوك لم تتم في شهر واحد واصل دعوته واستقبال الوفود صار الوفود يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء وفد من الحبشة جاء وفد من اليمن جاء وفد من البحر من عدة أماكن استقبلهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت نفسه ما يضيع الوقت بث الصرايا من جديد بث الصرايا من جديد السرية التي رأيناها إلى الآن سرية أبان بن سعد هي خيبر وسرية غلاب بن بشر غالب, غالب بن عبد الله غالب بن عبد الله ليثي غالب بن عبد الله ليثي رأيناها كذلك الآن عاد الرسول عليه الصلاة والسلام لبث الصرايا وارسل وهناك سريه اسمها سريه حسما سريه حسما كانت هذه السريه في جمادى الثانيه اذا شوف كنا في ربيع الثاني مشينا جماد الاولى ما كان والو جمادى الثانيه كانت هذه السريه سريه حسما في جمادى الثانيه وكان قائدها زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه وكان سبب خروج زيد بن حارثه في هذه الغزوة مذكرين جيدا هذه السرية مذكرين جيدا مراسلة رسول الله عليه وسلم والسلام لهرق من أرسل إليه دحية جيد دحية الكلبي رضي الله تعالى أرسل إليه دحية الكلبي هذا دحية الكلبي لما آطع الرسالة شفنا الأثر الذي أحدثته هذه الرسالة في ظاهر وباطل الهرق ظاهره ظهر ظهر عليه ظهر عليه على كلامه ظهر على موقفه حتى هاج الناس عليه قالوا كيف هذا ستبدل الدين بلغ بالهرق للأمر إلى أن أكرم أرسل لأن دحيات ومعطاه الملك الشام ملك بصر الشام وملك بصر الشام عطاه الهرق أرسل إليه اكراما مالا وكسوة مال وكسوة أعطاه ما أعطوها للرسول قال الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الله فحتى إذا كان ديحية جراجع للمدينة كان وصل مكان اسمه حسمى مكان اسمه حسمى يقع بعد وادي القرى قريب الخيبر وفادك وثيماء يقع بعد وادي القرى هناك لقيه ناس من جذام. ناس من جذان قطعوا الطريق وأخذوا ماله وكسوته ولم يطرقوا له شيئا طبعا دا قتلوا ديحية كلبي أرز ساق الله اليه فجاء إلى المدينة ودخل مباشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالك لم يذهب حتى إلى بيته. بيته. بارك تكون زوجة زوجة. بعده. هنجب الثار. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. هنالك أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة في في خمس مقاتل. شهد السرية؟ في خمس مقاتل. أرسل زيد بن حارثة وشن زيد الغارة عليهم على أهل جذان خمسمائة مقاتل لن يبقوا من جذان احد أحد عليهم الغارة وأكثر فيهم القتل يقول ألف باعير ألف باعير عاجل زيد من من الغنم خمسة آلاف شاة خمسة آلاف شهد. ومئة من السبي بين الأطفال والنساء غنيمه عجيبة خير عظيم عظيم عظيم ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم كان واحد واسمه زياء زيد بن رفاعة من أهل جذام جذامي هذا كان أسلم وأسلم معه رجال من قومه ووادع رسول الله عليه الصلاة والسلام لما بلاغوا الخبر ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرسل إليه واستشفع فيه تعرفوا شو عمل الرسول ألف بعير خمس ألاف مئة من السبي، فرد وامر برد غنائم والسبيلة، ردوها إلى أهل جذام. شوفها عليه الصلاة والسلام كان يسير على صراط مستقيم لا عوجافه. المهم هذه سرية شو؟ سرية حسمة قائدها زيد محالثة كانت في جمادى الثانية. شوف فيها جوانب من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك سريه أخرى سريت عمر بن الخطاب ونختم لان مازالت السنايا سريه بشير بن سعد بعد سرية ابي حدرد سريه عبد الله بن رواحه عمر الخطاب الذي يفر منه الشيطان كيف لا يفر منه أهل الفسوق والعصيان والكفران عمر بن الخطاب ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان لاحظ جماده الثانية خلاصة راجب خل لا فيش قتال ماذا نقاتل فاستهل شهر شعبه أرسل عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلا يسيرون الليل ويستخفون النهار حتى لا يتفطن لهم العدو في النهار يتخبأ وفي الليل يسيرون كيف للعدو أن يتفطن لمجيء عمر مكان الذي ذهب إليه يدعى تربة يدعى تربة يقطن هناك جماعة من هوازن جماعة من هوازن يقطنون هناك للأسف بلغهم الخبر ولا ندري كيف كانوا يسيرون الليل ويمشون النهار وبلغهم الخبر ففروا خل الشيطان يفكر يتحبا فروا جميعهم فلما وصل عمر الخطاب إلى ديارهم إلى تربة لم يلقى فيها أحدا بيحوث أعقل أرواحه نقصره شوي ولا واحد عمر أما كنا نود نزال نزال نزال نزال شوي نختم بسرية سرية ثالثة بعد خيبر بعد بعد سرية سرية بشير بن سعد بشير بن سعد هذا والد النعمان ابن بشير بشير بن سعد سيكون له موقف يوم وين يوم سقيف البني سعيد. كانت في شعبان أيضا كانت في شعبان وكانت الوجهة إلى أين إلى بني مرة في فدك قريب من فدك كانوا قراب من فدك يعني حوالي 160 كيلومتر أو أكثر 180 كيلومتر أرسلهم إلى هناك. خرج بشير بن سعد في ثلاثين رجلا وفتح الله عليه في أول أمر عرفت فتح الله عليه في أول أمر فاستاق نعما أي إبلا وشياه في أول ما شاء الله راجع سبحان الله فلما كان يريد الرجوع إلى المدينة أدركه الطالب بن مر جاء وأدركوه فصار الصحابه يرمونهم بالنبال ويرمونهم بالنبال حتى نفذ كل ما لديهم من النبال وقتلوا جميعا الصحابه ثلاثون قتلوا جميعا الا بشير بن سعد بشير بن سعد اصيب بجراحات بليغه ففر الى فدك شو ما عايش في فدك اليهود نسيتم صالح عليه النبي فأقام فاقام عند اليهود حتى التام جرحه وبرأ ثم رجع إلى المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث وسينتقم رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم ما زالت لدينا قلت سريد غالب بن عبد الله ليث عبد الله بن رواحة بشير بن سعر مرة أخرى يجي وسريد أبي حضرد ثم عمرت القضاء في ذي القعدة إن شاء الله تعالى نكمل الحديث يوم الثلاثاء القابل وسبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إلى الأنت استغفره وأتوق إليك السلام عليك